نحن يا شباب نحن يا شباب نعم نحن وليس غيرنا من تعقد عليهم الآمال بعد الله أمتنا تنتظرنا وديننا ينادينا فلنجب النداء، ولنقبل سراعا ولنكن كما كان أسلافنا شباب مكتهلون في شبابهم غضيظة عن الشر أعينهم سريعة إلى الخير خطاهم كلما سمعوا نداء الحق طاروا إلي فهلما يا شباب هلما يا شباب هلما يا شباب هل مناط امال الوطن مناط امال الوطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن وعزمنا فوق الزمن من ينصر الوطن ويقهر المحن من ينصر الوطن ويقهر المحن من يبذل الثمن ما يبذل الثمن من جهده المذاب سوىك يا شباب سوىك يا شباب فن الحما إذا طمأن وعزمه لدى المحن وعزمه لدى المحن وجنده إذا أهاب إلى الجنان يا شباب إلى الجنان يا شباب من يحطم الأغلاب ويبعث الآمال من يحطم الأغلاب ويبعث الآمال يروض المحال يروض المحال ويغلب الصعاب سواك يا شباب سواك يا شباب يا عين جال تشهدي بأننا بعد غدي بأننا بعد غدي على العدو الأنكدي سنفتدي صوت عذاب سنفتدي صوت الاقدام يا شعلة الالهام يا معدن الاقدام يا شعلة الالهام يستنهض الاسلام يستنهض الاسلام اساده الغضاب هل هلما يا شباب لقد حلفنا أن نعود لنا فلسطين الحدود لنا فلسطين الحدود إن العرين للاسود ليس العرين للذئاب ليس العرين للذئاب كرامة الاجداد وحرمة الامجاد كرامة الاجداد وحرمة الامجاد وصيحة الجهاد وصيحة الجهاد كالهادر الصخاب تدعوك يا شباب تدعوك يا شباب نحن طلائع الشباب مناط آمال الوطن همتنا فوق السحاب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 ona fukaz zaman والله